ب سؤال ع ك ت ف بسم اما ل ل ل ه ا ر ح ن ل الحمد لله ر ر ح ي م بعد ا ل ا والصلاة والسلام على نبينا ل على م م م ي ن ح وعلى و آله أ ص ح ا ب ه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم تسليما إلى ل كثيرا ي ا د ن أ م الله بعد فإن ا سبحانه وتعالى نهى عن التبرج ولا تبرجنا تبرج ا ل ج ا ه ل ي ة ا ل أ و ل ى والتبرج يختلف عن كلمة السفور فكلمة السفور تختلف عن معنى ك ل م ة التبرج ف ك ل م ة السفور أ ن تخرج ا ل م ر أ ة شيئا من بدنها كوجهها أ و ساقها أ و نحو ذلك أ م ا التبرج فهي أ ن تستر ا ل م ر أ ة جميع بدنها لكنها في لباسها بحيث إذا بهذا اللباس التي لفتت نظرها أنه بهذا إذا إذا في في بحيث متبرجة خربت ستر ترى خربت ا ل ج ب انتباه و أ ع ي ن الرجال فهذا هو معنى التبرج فكذلك هذا اللباس وهو لباس ا ل ع ب ا ء ة على الكتف أ ن انا أرى أ ه من ل لأن ت ب ر ج ارى ل م أ ة العباءة تظهر بصورة مخالفة عن الصورة متسترة إضافة في التي اعتيد عليها مثل ولو ل هذه تظهر كانت عن إ أن لبس العباءة على الكتف هذه جرت ا ل ع ا د ة ب أ ن ه ا من لبس الرجال فكلا الجنسين يلبس ا ل ع ب ا ء ة لكن لبس الرجل ل ل ع ب ا ء ة يكون على الكتفين و ب ا ل ن س ب ة ا للمراه م ر أ ة تكون ع ى الرأس و ع ل تلك الأحاديث التي و م ح ذ ت تشبه من أحد ل بالآخر قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن الله ج ن ن س ي المتشبهين من النساء م ت ش ب ه ي من ن ا ل بالرجال وفي حديث آ خ ر نهى النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ن تلبس ا ل م ر أ ة ل ب س ة الرجل نعم أحسن الله عليكم